118. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفاء من نطفة إذا تبنى 119. وأن عليهم نشأة الأخرى 110. وأنه هو أغنى وأقنى 111. إنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 114. والمؤتفكة أهوى ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى 118. أزفت الآزفة ليس لها من هي كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم 119. اقتربت الساعة وانشق القمر 110. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 111. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر